بسم الله الرحمن الرحيم اي اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايهن يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اوهامهم وكل امر مستقر ولقد جاء من ال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 114. فسكنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كَانَ عَذَابِي كان عذابي ونذر 116. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 117. كذبت ثمود بالنذر 119. أتبعوا إنا إذا لفي ضلال وسعر 110. أألقي الذكر عليه من بيننا 111. بل هو كذاب أشر 112. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 113. إنا مرسل 111. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 112. فلآدوا صاحبهم فتعاطى فعقر 113. فكيف كان عذابي ونذر 114. إنا 111. صيحة واحدة فكان كاشيم المحتضر 112. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 113. كذبت قوم لوط بالنذر 114. إنا رسلنا عليهم حاصبا 115. إلا آل لوط ونجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذره بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه